بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والقضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعا برحمتك يا أرحم الراحمين